للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أونياء يحسبهم الجاهل أونياء من التعصف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا وَمَا تُوثِّقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِعَالٍ عَلِيمٍ الَّذِينَ يُوثِّقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيَاطِينِ سبحانه قبل الله أنه لا إن شاء الله وقبل الله أن أياه آيات ذا الله بقول فضلاتا يكورا في سورة البقرة كاملة أبيوا قبل الله أن ليس عليكم قال سبحانه الله وحويني ليس ما أعاني عليك نبي الله وحويني ودوش على هداهم هنونك ولكن الله إلهي بي يهديه هنونيا ما يشاء رهضان ليس عليك ودهم ما أحب عليه سبحانه وتعالى متعليك واجب قوها إلهي سبحانه وتعالى فهو قوة يهدي الدليل وعيه ودهم عنهم قط إلهي بعنهم كسكه است إلهي بعله سبحانه وتعالى عذبه ملية عنون بداية الله من حرضها بداية الديلة رسول قي رهضنا ولهيا و انا ظهري حقي و عبد يسود شيخ تاود او تاستو سبحانه وتعالى وحوشيه في صوصا مؤمنين المؤمنين تيادوكو اني داك حق و عديها كما تقوي لين سبحانه وتعالى عليكم مريدو قومتكم ناين و هدايه توفيق و إن إيمانك لو افديوك و قلبك للو بقي الاسلام في ينانك يا استل إلهي تلي سبحانه وتعالى marka taas oo ahaa qalbiga hinaan ka inaad ugu riddo awood ugu geliso mayid baalay subhana wa taala qala tinalla ilaha baayaa diin aanu nihin ma ya shaawu khu khu doono wana wa rakab musliminta ku goorina ayaa in rafiiraha uu jeeyay wax ka baxayaan adigaa duriya wa barakooyaa annasadi ay taq tar ilaarsa diin qayd ilaarsa adduun kaaga ورده آخر كده آددتك وقلع إلينا إيايه إن الله يروحا ينسي وحقا بطيه سبحانه وتعالى وما تنفقوا من خير وما تنفقوا واحد بحسانه من خير ماله وعب بحسانه حوراها فلي أنفسكم عيدك لو حوثار معي إذنك إذنك إذنك إذنك حوثار إيايه حوراها وقوة عب بحسانه إلهي ورفيه سبحانه وتعالى بحتيه وما تنفقونا ما بحسانه حب حننا إلّا تغاوث الله إلهي وجهي في طلب في تنويه مركي على وقت انا انسان عدانا وانه انقوده واحد دفن انسان إلهي سبحانه وتعالى شبيته كجارين في سوي ملاك كانوا على نقود جنة قد غشت إلهي أجره خاص فيه وانه سداي وجدال فاير ريا يسنع خيلالي رب اليل يمن هذا او خله الله انه وما صم واحد وعد من خير ما رما يوفى إليكم والذين يؤثين إياه وقاملها وصل عن صوت مرة رسول كانو جيدة حبادة استمرتها الجائحة غياغال ربورت غيث الوحل لا أيض هل يصنب عليكم حانه وتعال وما تنفقونا حب حننو مبدح الثان معنى روحاوه و معنى ناوي وما تنفقونا تنفقونا حب حنننو إلا بتغاوش الله إلهي yuwjibi sa talaabti samuuliyan faara ma qadbanaysan wax karahu bixinina oo ka ilaaliyo wada ka wadan إلهي ilaayna duuje dan wa ma tuqoo wax dhan saano min khayran ma aray wafa jid walidin oo sinayaa iyo isaga wuxuu la والذين يؤمنون يا إنسان وشهودا ما إستلموا آدي آديله وقول الله عبدي جر وقول الله عبدي بس هذا سوء ظلم المجر والسمح الله تعالى إياه أدوات صعب بحسي مركي الله سبحانه وتعالى إياه صدق الله عبدي وحيله لا ينقر ورمى لا ينفر ولا ينقبض إليه أبدا لا ينشر جدار للفقراء الصلاة صاحب كرء أمرا أو السنين يا للفقراء qawa fuqaran waxba hayseen ee lehina qwaasoo xaferro fi sirilay laha habsi jeed ayaa baaya tan ku soo degeyinka sar caamiin nan iyo diiga faa soo soo marqadaaba tan geeray marqabadanay markay yalaanay waad aan ehel iyo maal iyo waxba lahayn qulsayl ka howay boo u yihiye haynku waxa waxa kan yaa yaa ka markii loo bahaayo waad ka oo horeeyay ilaan wax iyaga xafsanay oo ka dambeeyay mar oo arur iyaha ween iyo waha socon ma haystaan iyo maal iyo wax mashquuriya marka ashaas safaadee jiraayo ayad ka saafta day saafta ay ku jiraan waan oo salaata ومحابيسه وقراحة إذا لا مالا لكي يقول نفطه الله محابيه وحفصيان إلهي الدين في سبيل الله وحفصيه في سبيل الله لا يصدعون مأوذان ضربا إنا الصفران في الأرض بلقي دهيش إنا دوك كسو علانه في جاريستان ووكاسه وصيداتك وصفريان وصفران مأوذانه إيجان عبدالين إما إنا عريانين وليين وإن دلائيين وكاسه وحوه وعداد إلهي سبحانه وتعالى نفطه الكيب السريم في كبير في وك... لا تكذب القرآن كبر جيران سايح برتان وجهاديان وكر لا يصدعونا ضربا إن يصفان مع في الأرض برك القدس فران يحسبهم مطوم مرينا هي الجاهل كأن حال كود عريم الجاهل ككان أقنت أولان مطوم مري أغنيان إن أغنييهم من التعافف من أجل التعافف استلوردكيم عدنا وإحنا سوارين كيم الله سبحانه وتعالى كيري سوارين جيران مركسر أي السائل علينا حتى ان لا غر او روضايتون عرب كوي جنبو قستو سياو ومريخن بو سو خيلان ياو دليينياو وكاسو بايو كوتا غري marka arab kana waxba way diitan hasa ina kamoo qatabay diidayaan faqar ma ino kamoo yahtawhum hum marayna ya al jairu kana qawlina wa hal khala jairuka aghniya hum marayna le aghniya jinu mina taafuq is dawr dirti way ay رح صيّا لنا إلهي بعد دوره ومن يستعطيك يعصب الله ومن يستغني يغني من الله رح إسئل علي ومسياش من يعني إلهي بعد إلهي رح إسئل علي غني إسكدكوه إنو أبهانا إن حذن إلا إلهي مرينا إسكدك إلهي بعد غنيين لكن أضل المركز تقول لها أضل كفرع على رسوله فقريهم بقوسة لم تسد فاقته فقريه سأيبا هذي إيدكي هذي ولقي أود من هاي صلى الله وبرك وروا مخلوق كل على لا ليه كل على رتبه أما أدوه حين يه تدخل كأي جناز قريشة أما إله سبحانه وتعالى وحكم سند الجنة جاء سواء داخل أما إله وحكم سند الجنة قصة من تعرفهم وادقرن روحه باستيمهم على مدى خموض روح على قوانين غنيهم غين يعيش ليدي معيان حضنا حضروا عرضي الله تعالى وحي وحقران الصالحات دورو يعني مساكين فقراء يعني وقرايتين ييبو ثلاثه تجيو اسكدايان جيرين ويذجي جيرين ابو قوربه قال لهم صحابي ان قالينود يا هو بادي حديث الرسول في سوى وحير الاسلام وصاي الاسلام مسلم و قال أنا حديث هاي كن عارف يسيرة إيش يعني مل مال جيم هذا بس يسيرة كفادة لو كتاب كسر الأخير عند إلهي سبحانه وتعالى بيت ساس إلا خير كي يعلم ويا لا يضبطه وحويك وان بدل كهر وتكسر بينه سو أو قيل بوانه سو وعدي قال كتب حيي وكتابك الأخير خير كاي ووكي لو ماشي بيت إلهي ويا ماشي الحيسك البلاد إلى الله مساجدها و البلاد القلادي إلى الله أسواق ورسوله صلى الله و رسوله لماذا أسواق أبو إله ذات تقن العليا تلقوا أبو و هنا وجهة إله بيت سيسو إله يبقى وجهة علم ونسيسه و النور أرضو إله يجعلها بأفره ملكة و حون الله يدفعي قاسم وحير إسلامها لنك أغبضي أحاديثه سبحانه وتعالى تعريفهم بالشيما على مطلوب قرنج dhaq de wa kala gar ci deer iyo kala aqal badan ruuha aqal garay iyagoo ah iyagoo iska muujinayno istiinay in la wa ta'aala oo garanayo waa kan moqodona ku garanayaa say ka markay rabaa riixda فايثماري امر مكا كان عياد وي ديي قاراو ونيي با او بكار سيدهو قال رسولو برلاو رسلا بايكت وي واي غير ما انا وودي كارو لا غادا يسه اهي غلو يي صوره لكن فدورا استيغا واندعياو غاجو لا عاودت باي فارق كن غطاو عمك شنو مرت الا في زمان عندنا ايلم لا يرون الناس الحظ اريد شيء الارثه faal maayay nabahi baa hayso kana hayo wa kaaso ilaahay subhanahu wa ta'ala looshata waxaad ilaahay wuxuu jaalan ayaana qosiyay khazayntiisay weyba ilaashan ilaahay dadka wuxuu jaalan meesha ay makhluuqdu ayasho ku noocaan badba roo wuxuu idis tamaan oo bari weydi sadad sokraaydan oo 18 noocay oo kerei san yahay hatta aad goorro cal badana wuxuu sii hayay waha la hadaa turti si editor marka waxa ay ogaayeen dadka misyaha shanbaalisumahay waxay ilaaha ku intaashana kumaa uliya walaa kuma xuqoo markaas ilaaha subhana سبحانه uu fuqalada iyo كله kale iyo wakaab in la gaban la gartay iyo miskeenkuna kadakii ay shee tawaaf ee cene misyaha laba lasii ma aawira turwa kan oo qalib wa kan waxana ma aysto hadana dadku garan ma hayaan waxaad baxeesaan oo man khayra ma ra fa ina allah ilaahi bi waxaad baxeesaan cali wogiye soo roo haba toob koobiye ala soo qabantanay ilaahi baa duulaysanana u caab ilaahi baa ku waxa ku إله سبحانه وتعالى وفق رجس على الله عند رضو الله فقره بين عينيه الله عند رضو الله على رجس ما نزل دخل فقر الله على رجس عليه شحال كسيه على الخيسين تليل مرتد الله سبحانه وتعالى وراء وراء الله وحده يهوى وحده حي وما تنفقون من قريب فما الله يهديه عليه روحه إليه وعبد الله سبحانه الذين القويين ينفقون ويهوا أنفق الله وحده ilaay wasan tahay oo badaw dan iyo sabab ay heystaan hadii marka ku abaan aan wax la siinay waxa weeye dadkii wax yar ma istaaha marka dambe wax laga yaabayay tuugan moqdan oo dadka dilaan oo dadka dhacaan oo dadka nacaan oo mushaakil laakiin hadii sabaqaba aybaato wax siin hada oo oo rukte iyo bulad ee barad ee ay kordhay midda fataana oo khariibano kala aanbu noqonaya Ilaahay ba iyo barad iyo dhab iyo guriga soo dhab ee iyo baxaj ee iyo oo ka ay dalka booeyey balan maay soo رسول كان عرش الرب قوي له قوم ذكاء أموال إلا منع القدرة من السماء وروى البهائم الرم ضارو أي رسول الله رسل ذلك صلاة ما يريان ومن بين ويان إلا إله السماء أي رب يسون قبته سيصلق أي وجهي هي... أه... أي وجهتين هي إله السماء هي فابي البهائم لاسيا رب إله مرسيا سما سو بابان يلي وحاظي ألا بخيلين ألا ألين قوة نرفعونا بثنائي أمورهم صور هذا بالليل حبين كي يوم النهار اللواظم سرا أيه علني ويا حالنا وقتها وتعالى الله تعالى أنتم دساقات فني عمري وأنتقفواها ولا را الله رضي الله عنده سوء واقجرهن مثل علني لا أمتحني سواء نجشتنا يوم وحوي ومركز الطين dad hadda leeyaybtayo inta sawiradaas tii ama ee waad ku dhawdeen oo baxaara ay ka taanaan baadiyo waxa oo insaano marka aad aragto dadka inay ku guudaydan oo si aalani ah arudda xisro ajir badii sawirka بذكر تصل اي دواب مجننة لأنها تبقى عيسون يال تصل الرسول صلى الله عليه وسلم الهي هلين يمان فطيام ذا انحر لها محاك خاملها ورجل تصدق بصراقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق اليمين باللي كوى صواه رب الحيب الذين كوى ينفقونا بحينا الى اموالهم بالليل يوان مهاري صلى الله هبين يمان الهي الدون كوى هبين يماننه هلين يمال بوحيد بحناية سرًا إيه وعلانيه إلا والله وضع إيه ونصوح اللوضغي أماغواله وعرقاه ووالججي دعمه عندكم أعرفت إلهي عنهين سبحانه وتعالى مالك روار بحناية سرًا إيه وعلانيه هلين يمال بحناتنا سر عالانيه فرهم القوى سبح إليه أجلهم عند فضين إلهي سبحانه وتعالى إلهي عكس وحوين بوية القوى سبح رب الله كيفوه إيهو إلهي عكس وحا khayr balan ba u gooxa waxa jeelay harsoona qiyaamada ay u tagayaan maxarabu subhanahu wa ta'ala u dhibaate iyo masiibo ka difaacaya iyaga iyo naftooda iyo maal qooda iyo xataa awladooda waxan soo maray xataa ruuxa inuu si xun u dhinto sabaqay wihi kale waxii ka dhacay inta ay ku hayaan sadafda proton tay ee taroon ajin inda laga walaa xofn aleem عتصم هيا ان قيامات هي أفريقيا الله مع عتصم هي إلهي سبحانه وتعالى أيها جماعة أوب شارين من الذين قالوا ربنا تمس الله تخاب ولا تحزن ولا يشك ولا يحز وعتصم يسأله سل قضي كامل هاي درجة هو عتصم ورهم يحزنون من مرقيانو مرقي الإنسان الدنيا كواحك رص وبسجنت أعماشي حماي وعلقت التريئة أورياته ضي خبت كان يريده إلى إبسم الله وتعالى عملك أستمن جل يسرقها ضبطت أيها الرهوس طالنا قوة بوس كي شوق جراه رأيي وين غفر عندهم ومن مرقيو عليه سبحانه وتعالى والله الشارين الذين يأكلون الرذاب الذين قوة يأكلون هنا ين وحياه نتكلم فيه إلى إبسم الله ما هو فأول مال كريعة بيدهام أو وأقول رسول الله ورسوله قيام الله وريدا علامات كثيرة ما آخر الزمن سيأتي على الناس الزمن لا يوال الرجل ما أخذ أميال الحرار. أميال الحرار. من الحرام من الحرام تصحو ومن يوي رسول وقته هي الزمن وصره أبييرين وحوق على ما يجي وح الشقي سنجي محل الفم صو حرام وأهل المنطقة qaalada miyay wax ugu lug dhistamayay gaari wax lagu gartamayay waa wax qade wax lagu qabsadayay keri ah ee ma halaalba maxaa u kala biyiray inay ilaahay ba subhanahu wa ta'ala ku yidinnay fiilka saga baha naar baa lagu gubeeyay weey aad ka tagta marka dhammaato naar uu ugu noqonaya waa aad إن في الجانب يتخوضون في مال الله وكان حال يتمرين من النار يوم القيام فهذا ما شاء فالها كثيراً بخطة عدنا يوم فرهم النار يوم القيام يوم الله صلى الله عليه وسلم ذلك كان نوع عاصة مع المقيام النار بيلي هل هل حراه مركز كل جدو أفرتم مع المضمان على في الأقبال سلسل صلى الله عليه وسلم السلام ده إحثم كالية دعا ده واحد سنين يسولم إلهي كاقبال ماي kar ribado wa shaya wilayada asaano saayil wala dagaalana go'an ee labina suu'iyaa ciruna ona yaa riba la yaqoomuun qiyaamada mees taagayaan ma kale qowta laga soo dhoho illa kama yaqoomu suu'i ku xidey oo oo يلا كاشميش و اشياء ما قبلها كسره ما كسوي تاك داو اقو سبعاي مي كايخ لو مصعنكم الى ان حي وتعالى في صحه خباله واح حالك سوق ما قبل قبر الجرانه الشيخ كان يرجع يكتب دي جوي في السبعه يالا دح بينه لو لا يقومون شباب وا صدح وهو كلا بخدايه adaalada kubbada dhalay sharra qare hadii mid hooli si joogan midno maqayayay meel dhaw oo guri ku dhawaaqo muqaddaba ay albaabkan baa laga soo dhixiyo waaxiboo fadli laba shayad ku midaha aday doonay kala cusbaa ayba xarabad iseyo laba lacagood iyo laba gaashi iyo waxa ku mid ah badna waaxir xaybo asir yaay badna minna waxaa la qardiyo soo baad wax maaysata markaas فهي هنجي تمركي حروف دينه وقاته ووقت اللي قصر ووقت جي ملكي اللي جعلاته دي حنو وعلى على السيده وصار اياه خباده نحصله تانى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم kan ugu wayn ee nabi yar sawayna arba xiba ee duugii muslimi iyo aray islam ka muun min kaaw hirke salaac aroo la hanto wax laga sheego waka taa ugu weyn markan ribaan ku oo gari oo waray oo daaday marku من المصر والي ترتبوا رضع ايو الشيطان بين فوق واري اي صدع دعا ذلك على كي اعقاب تطاعتهم حيوغصهم ناضي وقيامنا ملكي لينادوا الحركة وصاعوا النقرية بانهم بصابة انهم ايو قالوا صابتوا حاوي انهم ايو قالوا حايدهان انوا البيع مثل الربا بيع ايه الربا لبادوا هو باعد ايكو الجوي لبادوا هو الشقة وعلى الشقة يستيهم ايكو الجوي انساس ادهموا عليهم انا وتعالى biya dadawada sumad bay dheenbo alay iyo ilaahay wuxuu ugu qabta ilaahay wuxuu yaha halalla ilaahay wuxuu halayaal beec oo dadkan ka baarmino waxa weey adunkana ku in ruuxa waxa way ka garto waxa weey adunka lagu ma noolaadin in la xalayo in la dacayo in la sabo و باع عصامو هدون باع جينامك السلام وحا روحك الكلام مرول مروه البحر واحد البحر يستبيعي الجيروي اسكفره مجي روح دون احنا كلكم مرشي مجي فتاموه قال له بحجي واحد الله باع مصلحات درتا الولاي روبي هاي ايو بيع روحها لليم وحر وان رباء مصلحات روبي هاي وتعالى او ان يدتكي في بيانا ايوه لها احنا ميه في رضا وحرق بهوه فمن جاء وصوفه إلهي حجي شخوفه وعجي وبي ماذا وفانتهى جهدوه وحي اللقاء وعجي و اللقاء حرمان اسكده يا واحيبادي وقالاه فله ما سلفه وحي ذرييه انتو صنع إلهي حرمان فرما ري ريه وردانه وسنعينه الله ما يستويه من إلهي بسمحانه وتعالى مقلق يا جمالي من المال علم يغينه علمه مالا عين ومال يغينه إلهي ما حرمونه فانتهى مركزه مركزه وقابه إلهي منه حرمانه لو وعجيه ايو يستاهل يروح ينام ثلاثه لو يقانن فروا الناس ثلاثه رحمره ولاي وحر اللومه هي وامروه الى الله ارنتس انه لا اله الا الله لدني ومن عادت صوت او ما يجي سو جارى فيك تكيو لو كن نقطه حرام تسك دخل باشه فولا اي كانت صحابنا بيننا مسايه ترى هو شيء وحرام منه تركت صوت دين يي سبحانه إلا يمر مسيوقين بين الحوراء دمرى يوق قيامة يوق إلا إلهه وحده و حساب على يهرى كورى ومن عاد الروح كل سوق سواء الكريامه وهي حرام تهو و حالو حرام يا روحك سويته تو فوراكصاب النار والنار صاحبها هم يوق فيها نار تخلي قالدون كوارين يم حق الله ريده حول اريده الى الله هو بابي هو رب البركه هو قعده بابي صدقنا الهي و بضيه و برباريه و كوريه صدقاله يريد تمر بجيه صياده الهي وقا وحد ليه كيش يوم شو حاجه بضا حوريث يريد الهي وحقه معظم و باطيه وعكا صدوه قصنا الهي الهي سبحانه وتعالى كي يرمهي صدقالنا و برباريه يحورى حراشه و يلبي والله الهي لا يفتن ما تجعله كله كفار متكسه و قال أخي من الدنيا بأسفل قال ليون سبحانه صلى الله عليه وسلم إلهي آيات كيسا عندك ودهك عزيز الرسول قد يقول لكم ما يحصل إلهي حرمي خسوله وعزي حرمي وحصله لك الفرق ما بكرت جعله إنت الدنيا وكهد بأماني إلهي كامل جعله ونعي إن الذين قووا يآمنوا وعنوا الصالحات وعطاموا الصلاة وعطوا وزكاة, وزكاة وإنت كدرين إيمان هي عمل يا ايها الذين امن اله يا رسولك يا كتابك بس حميو اتق الله اله يا كعر صلو امر كي سئوه جانسامو وهو اذا انفرين افرطوه و اذا كار انكروين كعر وذروه كتغ مع بقية وشي هرائق ومنه ربا انت الوقتانين حرامتاي فبدا كتغ انت امر جينا كعر يا انت حضا ايدينا إذا الله وذر ما بقي من ربه إن كنتم مؤمنين هداة ضد إلهي رميسان كتالك رميسان رسولك صلى الله عليه وسلم كتالك أي سجّد إلهه بس أنك أظهر رميسان فيه كثر كشبات فيلم تفعله هذا إلى أن صوينا فأدنو أجد في حرب دجال من الله إلهه بس كاذب ورسوله يا رسول إلهي أن الله دجال الأجد حبكي نقاد وإثياري إلهي ودجال أن الله جريء رسوله و جنوب تواويه الهي والشجاعين والله بك الله يجيوه الهي سبحانه وتعالى سوء و ان ادبتك حبادي سوء و انت ادبتك قال له فيه و في حاجه و قادتان ان الهي ادقال و ان سبحانه وتعالى و رسوله و ان تطم اضع القواتك امتان و قدد لا قبل ام هنا فى سمالك اين laqad lemoon adduulnim ma istaandeen oo wax ayan ruuxa kula leen ka qaadan mayso wa marka soo ideyntii waqti galiin la aqoonaad duus wax ka fartay oo inta ka qudusa taa aad tahay laqad lemoon idin guddulay mayso rasmalkii leenii waddidi in kala galnaa rasmalkii leenii إساونا الرجل الكني إرين بيد ماي عليه سبحانه وتعالى مكا طوى كانتان وإن توتم فلكم روص وموارك غا تدريمون وغا تبور غا تدريمون إن كتب وحضر كنتم, وإن كنتم وإن كان هدوية الروح الدين تلسي جاهلين بكتابكم لكم لكن رب الله ستعلمك صدح لأن نوع بيك لأن روحة واحد تجارة كجلنة وحواجه فهنا برتوي بيع رب الله يص هذيك الخطر بوغاليو هذيك له سبع ايام اون اياهو كو الىه سبحانه وتعالى دا لا ما يكون اي وين كان هذه الروح الدين تكاقا الروح عصره المده وواحد انسان فقير هو صحيح فرو ودولاي ماضره الى تكتب سو اما ابن تيميه قال لقيسر اون ايساي وحكم سو هو له هيته او كوديلو هو الحرن كراو الشريعه هي ومسكين فلمرت حتى ثواني كسب الله سبحانه وتعالى هذا يعطينا إنه إلهي هذا الأجي سرم وإن كان هدوه الروح يدين تعد فرهي بحسرة للفقيرة رئيس صاحبها فلوه كبوله النظرة إنه تسبت إلى ما يصرر إلهي الله سبحانه وتعالى وحسين كرم إلهي سبحانه وتعالى السؤالي وحبوسي وحسيني مارك انتو حيري اي او اوفو الان ايام كسب الله سبحانه وتعالى وانتو ستقعدت ثلاثة رقيستان والروحي سجع فدان وقلت لهذا وانك فهو خير وانت خد قوبا خيرهم لكم ايه يا يعني كلاسة الغيستان ده السبع باكو خير بانده عليه سبحانه وتعال وحتى مربع صدقاني فهي خير بانده هاي فلسه مسكين كاوهو الدين تقولها ايه وعسل عليه ايه العكدوه مربع اماها ده ايه دينه ايه كفد باوتها صدقاني يعني ايه ثلاثة وحمايس وأنت تصدقوا إنك قصَّلَ قيَّسان رجلا استجعَك في ذنب بخير لكم إن خير إنكم من تعلموا هذا خير تتقنون هذا العبد خيرك كرما الإنسان إلهي سبحانه وتعالى في بحقه خير بره إلهي سوء عفيف عفيف ذوب على رسوله صلى الله عليه وسلم صحيح متفق عليه نؤمن نقول رجع أيا اللي جوا هوايات وعمل مرتب لا يرتدي إلا وصوه هاوي نن في جاره سوء ذلك أشرق يقول له يلي ساقه قاتل قدر دا طور توي بو دغه وختي ګمرکو ګاو جريبي رسول الله صلى الله عليه وسلم شقاني مرکو الاله ورتګي او وخت لاغه وایي تاسا انا او حق بدان عافيه وين عافيه اذنقي وح عملو قيل لغه رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رجلا سمحا wa ila ashara wa ila qadda sadda ala marko samaynayaa miskaana yaa rus dayuu hawood markaa qalo alaabta ay istow alaatii wax ka إيوكا raashin ci iyo kaay dhar ki iyo wixii wax ka gadanayaa miskiina waxa haysanoo walaayo inta ayuu haystow waal abta mawaqana waka oo ku shaqtay marka qabo xilada ay samtan إذا dhax وإذا idashara oo qabana sadna si ma waxaanu ruxayaysto aduna ilaahay waa ku sii marka waxii wuxuu ku إنت inta uu jooga inta marka aad aragto suu yahay إنت بقلبك ka iyo ruuxa iyo qabashada baxay inta boqolbku aya qana moodo ducada rasuulka kooydaa oo idashada oo soo kamid deynta qabana inta aad marku soo noo ruuxa saana habadan ilaahay wuxuu kulay دبه قل دقيا وقفه عفنيا مركوب على روح السامي الهي صدر على الرج الصميم هون حي تويه الله صلوا وتقوا كعب صلا يوما مارا ترجعون فيه الى الله إلى الذين عين إلى سبحانه وتعالى ما في بالي يا حاربنا هذا يا سيدي ضع السوبر الروح هذا الروح رمي ركضي راح تشفار من أسمعه وقفه نكذب نكذب نكذب نكذب إلهي سبحانه وتعالى ونعبي هايو خيران لهينا أولادي سأينا خير لهينا وإصيه خررينه وقلب إيسي ماذا يريده بلغ مقامين الله سبحانه وتعالى وآيبز القرآن كهو بده عبد الله من عباس إياسي إياسي إياسي إياسيهين سحاولي غايكوب آيبزنا القرآن كذنه بده بيسي إلهي سبحانه وتعالى ونبحث لسينا يا القيامة وطقو كع الصدر يوم مارين ترجعون فيه ما إنك دحي سليلين عيني يوب الله رب حق ما عليه سبحانه وتعالى شرع وحاء أفضى إنه أمر في و يقاطع وإن فسوس إله أرسي سنو ترى وأفضى إنه الناي كعرو إله كرر إيه حرامها وإن فسوسية وقلبك رجع تنين إله أرتي يوب قبر يو. إن ايه جنو و علي بادهو ديبادن سادرت سبحانه وتعالى ايات دي ود ميشاهورا ان كاي كو خاتيم اي ايد يوما ترجعون فيه الله ثم توفى مر لا يهرب التال الذين ثم توفى ولا اوفينيا ولا دمتر ياهو لاغن فاني كل نفس ما كسبت هي كسبت اي لو غو شقايت ادو خيرها سبحانه وتعالى وقال ايها الذين امنوا ايا وان دكه فحى وهي جيين فخود ولهي سنمه ياي ايها الذين امنوا في ذاك الذين آمنوا بذلك بينه وائر القران كوظهر وساعده وذاك دن ويذكر القاض احكام على قصون يا ايها الذين امنوا ذكر أمر وإله سبحانه وتعالى أمر كمن موجب بالسوا الصن، وعلى شوك رافع لكنه حلوب بينه إيوياي ندب، وهذا وحق قالنا صلى الله عليه وسلم وحا الثاني واحد سحاب في كردستان قريب سوا حتى يروح كردستان قريب بعد ده أمر كان يواني ندب، هيا علم بينك وهذا صدق كتبه وواجب واجب، ما ركوا وين مثل قروب هذا وشان على شوك صن، إلى تداين ثمك الى اجل المصمم الدرع القفصاره عبد مدود وعاش الله يسين يا روح القدسيه ارقوا قلطان فتروا قر و يتفقر بينكم دحينا كاسر لقرالك يقانوا بالعدل سعادله على تعبها تعرفي اقول لحن ايه حق الغله يا كان حقا انه يسول لحنني هذا هذا القراوه متكود لي هي شي عداله الهي دكي هو قر الى وحرميه هذا لو الروح كان بين ترى يا كان دين تقول يا هنا مش الجيران ومركو واحد خالدان قرا وواحد روح وواحد قد راو بعد عكر مركو روح أنا أتوني عادل يا يلاي كعصفان بينكم فليكتب بينكم كاثمون بالعد ولا يأبى يسددين كاثمون كي كتابة يقانة وفرت يتأني أن يكتب إنه قرا أذكى دين توك القرا كما علمه الله إلى إلى سماه براس إلى براس وعلي سبحانه وتعالى وأن عليه وكتيب كتابة أيه ta barka taqaan waan helu waadher cilmi geeyo xukumaaya ee qiraad iyo kitaabada waxaan labadaad minna qornay waxii ka wacdi ku noqon mooyeen ee cilmiga barum kara maayee woli marka naxweeyin buulay ku siyaadad ka noqdo arabi ama waxan kale ee farta kale hada taqaan saadduu ala waxii dhan waxa la kanka sidka dadka فلي ولي اجر شديد الكاتبن كان قراغ اهي وخورا الى الكتابه لا بري ان يكتب انو قرو و دين دالكه او قرو كما علمه الله الى يبرى فلي اكتبها قول واكاتب كي وليم للهيري الذي تي عليه دج الحق دينتا لو راهو كي دينتا لو راهدا يين يوتا يهل انت سيغرهي وكل وقتها فان قصني ساعة سمية فرعها سوى انتسو اللعا انتسو في العشين انتسو قريو. كي حق لقول هاي ريوه الله سبحانه وتعالى وقاتبتها وي ريوه هاوشاك وليميل هاي ريوه اللي عليه الحق وليتق الله ربه اله يوغب قول اوه وعوسا لقول هاي يسدين غالبو ما لقوله ويسروح بحقايا على غاية عطا سوى صوتا كوح وقوله انه المي يريد أو سوريا كوع كوريا هي مجنون كوع كوريا هي مثل هذا الكلام بعديه كرتوي مركز صاب درت ما دام كحق الغورا عديه اللي بسيئين كاتب لي ويا رسول إذا يكبر سنان وتعال واروح حقه حقي عين حق الغورا ولا تقبله رب ولا يبحث ليس مستعمين من الحق الغورا هالشيء هو يلا يسخ كنس قائم كان هديه مر هل الذي كي عليه الحق حق الغورا كدين الغورا هديه يستفيه ولم يحمر جرا لهؤلاء وكان عقل ضمين او ضعيفا وضعيف وسدري او محض عيقا الغثره والميه واوري ومثل انه انا خالف عقوني اولي صدع ان مل معوره الوهي وي وجتن هيو كلي الكي وذنبها قداته او كلي عربكي ماكره او ضعيف يستفئ منه مال لكن صار كلوه تمره واتما وارسخ عن هذه الكينو قاو اكتم عن يمل 140 يي لا صدق ما وله عن يمل فالق هو يساوي يري ما وود كيما بن دلي فال يمل هييري وليو ورق وعاد داك او خيبيل عدني شعدالهاو حدو المير ياهي حدو السفي هدو حدو اوري هدو حدو روحان سن ياهي وخا وح... ييريناي كي حق الوادينت لو لا كان ورقه هو ها واستشهدو مرخاتي جرية كوية حقا اسكولها هايو وحال مرخاتي قلت من عيسان شهيدي له مرخاتي هو من رجالي كبرجينها خميزة هايو مالكي دين تلا واحد لايس بقى ونكر ماله دي وح وحي هاي عدنا مرخاتيه جوهوه وهيبري هيبلي ولي يطانوه ضد مسلمين وعجاله ووكاسو باع ماشي كو قرية همغا عوض مالك هدو لحي تطفهم اور ان تهي يا بشي يوكا يا نوع يا هين يا وخلاص قوام هي وسجدوا مخاتك جري شيدين يا مرخاتهم رجالكم رجينكم كامضا فلا لم يكونوا حدين اهين او لوايت جري فرجل ومرأه عماش ما الرجال لوان لو ان يا ونگا كوبل من يا لو دمار هو عليه سبحانه وتعالى مرخات نقون او الى الى سبحانه وتعالى فخدل ايوه ورسوله صلى الله عليه وسلم har الدمر dum ar kamaalin ciida allah ha walay oo uu yiri maana idan arag wax ay إذا cadayaan oo idin ka biinyar oo hadana rag aqaligooda idin ka baabeen balan wali wa ninka aqaligiisa siyaasiga yahay rasuul sallallahu alayhi wa sallam durtiisa khaas ta uu ha walay markaaso salaaxada u xireeyo dabtow oo uu yiri ma raaytum inna ما ay hadar dunar kici waayii ka akhayay iyo ka diin oo aad aan ninka aqeediiisa saakidiyay lubin oo hada waaqir aan wax yar ku jirin oo niskaanow aqrid saaf fiiow naga ka aqal ma wani oo ardo oo haddana qoanka عاد يا مركو يا رسول الله عليه الصلاه والسلام شهاده رجلي شاف مراتب ماشي منهم الحاطيك منه من منه على الرسول اللهم اهداك وش هي من نصارعه اعني هو واحد نورك الى الله سوى راجل شاف الرسول الله عليه كان من انت كانه فذلك من نقصان الدين شو حالك جو وانت كاين وقع دينك كان الله عليه مركا حال دمر أو مخاطي ومن نقدتوه من نقدان هي جون وعيني تربتان، حدّي اللوائن وفقد مش جوعان ما عين تجيبهان بمخاطي فرين لوه في جلاب بدون، ما هو حنضع عن حوار عين ما هو مخاطي هذا الجلي حدّي اللوان اللي هو اللوان الحين، فرجي اللويا وحمر خاطي نقارية ومراتان اللب دمره، من من تردونا ماشوا هداي كلها كتير فايت له لو يقال نوكاسو لگا مرقاتي قالي ماي و عادي عيكم نيو و رمص لمها و ارى ان لو اقونيستي و رو ان بين و اقونيه بحد بين توقف كنوي وين حتى ان لو اقونين بيدهن مرقو و وضع مرقاتي لو نولد حيتاي ليلي ومعي طاي ما راض اخلاص خراط عنا يا عادين بكوا وين رجعوا كلامه قحونان عيالك او قالوا لا عن وين حتى وين وصلنا دائمين وين فكا يريحه الدائم يقان هاي من من تردون من الشعر أو قار ذلك تيمب الله سبحانه وتعالى مرخاتي أن صدّ الله وإن كان أمريك وحى لا والله قدر وعبد أيضا هو نقي لا أعطي ماشي منك لا والله قدر الله سبحانه وتعالى عزيز على الحويم أن الله أناي مخافة أن صدّ الله هنا يقولون يقولون يقولون يحداهم من الضوء فتذكر ويفسوه الاخرى بدي كلمة فتذكرا احداهم بدي اللوين ويحسوه الاخرى هذا الورر تين او بدي اللاو ذاكي كلمة ويحسوه صنعك مارك الضوءر كما دام عغل وذيني لحي اللاو يحويه ويس كي, كي اللاو يهم مارك الثاني ادي اللاو ذاكي لحسوه صنعك سادر سادر مالا قد نجم هاي اوه هل مرخاتيه ولا يأبئي يلديد اشوى إذا ما ذبحوا الله لايروا. هذا كيف كسبك إلى أي مسديب؟ إلى أي منبر يستوى نطقه حوكا قراو حقا ذكه حوك العذيب. هذا هو أن دكتور صنع الله الصدق الاثنين والصدق الثاني. مرخاتيال كن على وحي هديين. هديه ولا كار المرخات من أن سبحانه وتعالى ولا يبين دين. أشر الداو كل مرخات جها. إذا ما ذبحوا مركل لاير ولا تسأمو. ذاك حق الله يكوي حق الصورة غير هذارين أن تتلو. إن wixii حقها ah ee iskula yeeleen kala qorataan saqaylan hanmo qolmaal qasoo au kabiilan haddii waxa uu yiriye qorbu alayhi subhanahu wa ta'ala aduun yeele sidada ila ajir intii muddo is la gaaray wax markii la qorayda bisha law baddo law tadan inta aad idinku ishtan faa'aay na'aay hawka darikum tiina ina wixii deynta aad saa u kala qorataan ama qaata u أقصد عدارة بغن حمد الله إلهي عكسة واق ومحتوصن لشهادة مرخاتك مرخاتك وحلقية مرريني إلهي حين تعب سنين أم وكهة أم إسخلافان نحا مركة مرخاتك توسيني قرالك قرالكنا واللهي مرخاتكنا واللهي عدوه حتى متشكيه ووكهة فإنسان نغضوه وحبا هياو يهيه مركة صاحة عدارة الله سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى ما تجعله أو إسلامك ووحي الله وقبة بيئة قدر إثارة ويكفي ذلك كميت هاي من الإخلاف وعند المهاجرين من الإخلاف الله ربيك الإخلاف الشداب ك كرت أحد دري واسنعيهم مرثينا سفلا ساس نعيه وعليه ماية وتعال لعليكم أقصد عند الله واقوم الطوسي للشهادة من خاصك وهذا لنا دو على الطصا وين الشكين وشكيك تواب حتى يرجع المفيد ليك كنا وحدنا ك وقت ما هين نعصب ما هين فزادك اتقوا مركز سا سا ذو الله تعالى بشكل عبد قرانيه ومن قاتل الله اذا شكم اي الا ان تكون اي تعيم ويرون لكله قرانيه تجارتا تجاره حاضره او جوكته تدرونها هذا كايوليتنا بينكم فليس ماهني عليكم بشنا الجناح الذنبي الله فقط ماهوه مرحك الهيسان تاينه مرحك وحتى هالك ماعكمه قطع إذا قل عالك السيادة لك القرطان وفين عم تايو واشدو مرخاتي قريوه ومرخاتي قصانيه إذا ترايعت حتى إذنكو مرحك الهيسان مرخاتي ولا يضار سيانة بين الكاتمهم ولا شهيدهم لأن لو هذا الهي يقول الله كيف كاتب كواكرغبي يو سندين إنه وح فرسيله يبرين. مر خاطئين على سماهنا وتعاركوا مخاطئها أنا أهل وثي. ييجي يقول الدين. وهذا كرتا قاضي ويا وكاس وقصب كرا. مر كه قصبن. أو يا مبين لي جان. كلا قسم هل markayan la dhayn baale macaan walaal yar aana dewin ka tiin iyo walaashiin ki ka tiyala dewin wakaalaha istaabar ka intaay la qasbo oo wakaaso leexraajiyo saw hawlaha way la wii laay qaadaadiyo meel fog loo deero maye faasadayn markaa tiya dewin way tafcalu qadatan isaan oo markaa tiya ka tiyka taa fa innahu de ka sa suuqum bikum wa faasakhnamu idin أوله سؤال دبلي، نبص من جايبتي سنة ما بنالو، بينو كسوق الله إلى كعب صلاة أمر كيسة كلاشيس ناي كتجسانت ويا علمكم الله هذا إلى كعب صان إلى بعيد بري خير كيما بعيد بري علم إلى بعيد بري مصاله إلى بعيد بري ويا رب سبحانه وتعالى دوانا إلى بعيد بري رب سبحانه وتعالى فائله كجت إلى بعيد بري مضرة إلى بعيد بري سألوا هو خير قال عدلي اخر الكدرو والقران امرك تا نقسوا والله بكل شيء عليم وان كنت مهدات في على سفر ولم سفر دشي ولن تجد كاتبا ان القران يقناني كون جاء سفر باتي وحو الويلينك القرب فريهان فعليكم فهان على ان قرى فهان في القاسم ماشي هذا قرالك ايا معلو بدلها ها ان كتب الله يقنayo ان waxaa ku keenay waxan si haystay waxan ka maqboode lakadon ay la qaadanay oo kee xaqalahay deynta laga qaatay aya ran la sinayn fayna min amk hadu annu badakum badu taga min kan oo kee xaqalahay usan kan kashkaasmay waxan raaka lo qara kala qaadanay waa aman al-awn yar ku werr iyo adii habo too cali iyo tuma kila amanay aad ugu amanay waxa uu ku keenay xataa ranka ma qadan soo mar saxan ku qisay adoo waxa ay tahay ka garab oo wixii sidii uu ku keenay waqtiga uu keenay khun sariyadii leeyni tumna وما يكثر من روح مخاطئ قرية، فإنه قلنت رفحاتين وقلب قلب ليس الدبائس روح قرية، مركل ورجل روح دوحوها قلب ليس وصي عنا، وإلى أن كعس هذا الدبجي هيقلب يسيء والدب يسجالي ويملو وقرية والله بما عمرنا عليه، وحق الطالب سان إلهي وأبيه سبحانه وتعالى، أيوه رسي إلهي جعان وحرانا وإلهي أبوي وخبر كي وخبر مغري، حسواين أبو علي سبحانه لله ما في سماوات وما في سلاسل وحي مخلوق سواء خصوصا يا واحد نقول لكم كسل ياي باشكال وين تبدو هذا مجسد ما في امفهكم وحنا كنا كجلو سقفوا هذا القرصان يحاسبكم بالله الى هاد. اي ويلي هذا يا اولادين قبال ادمه ترد تتسح هذه قال هذا اي مخلوق هو با رسول سوي بعدا رسول في لاي وحنا هو الى الله ايش ما دا اي هذا لو حدثنا هذا كيو دي الا حتى قسمين او غعانو سوين او عارو kaga dhowaqto wax aad ma noqdo yadd baddala fa suba Allah wa sallam uu yahay muharib kanaa kanaa Ibrahimi ruuhi dheen oo qad niya kan saneecna bi عرفت يهدين اما دعمتا كالقوانين الهي فوق أم هاي بلدك السادة وقلبها بحض عاوة ايما انت وقال لك واحد خربه واحد صنين وددك الحارو وددك الدلو وددك الدعو وددك الدعو وزي نيسو وبلالة صنين وقن يارو ما هذا الصنين هو وحي لكن هاي بيت لو دي سلبي سيوه تبدو موجستان ما في أنفسكم وحن نبتين أكواه ستان أداد موجستان ودى عهر في كسر السهر سعرها نصف موجستان فوصفوه أداد قلب ستان الله أطلق يا أكواه ستان يحاصلكم بي الله إلاه وإن حساوي يوالا ينقر يوالا ينقر يوالا فيصن على وضع فالمن يشعر ويعذيه من يشعر روح دانه وعلى والله وعلى كل شيء قدير آمن الرسول مركبه آياتنا نخيبه الله يخلف الله نصلي آمن الرسول رسول كورو رمي بما ينزيل فضل صبايل بلن بلنم أنكروي كن أي رسولك وش متفقها أن رسولك يروه يهبين أخيه كفتة ويا أخيه ويكافيان محاياك كافين إلها يبقى قرونه وح كسرى كار كافين اليوم وعذك كافين أيام حياله وح ولم تأتي بك أمن أعوهنا يا رسول بما كتاب من ذي الله سيده إليه من جبه الذي سيده والمؤمنون ويخون أيّا كل لما رسولك إيّو مؤمنين تبا أمن أعوهنا يا بله وملائكته وكوكيله ورسوله لا نفرقه وقال وحيدهان رسولك صلى الله وسلم يؤمنين لا نفرقه بين أحد من رسوله سدوش إلهي نتك مذهب نتك كريه كثيرا ما ينودين ما ينكاون رمينين كان ما دوي شنو يسيي ويلا صار, صار دهن الله ما هي الله سبحانه وتعالى لا نفرق بين احد من فرض الصومين بما ان رسول الله الى وقال رمي سناي صا دهن وقالوا حيدا المسلمين سمعنا ورسوله الله اذا مركو المحارطيات نونك استدان صينها وعصينها ترابا اي ويستاد ده ايوا دهن سبحانه وتعالى وكفار قد يريد يقلبي ويسقيروا ولا كره ياك فاد ان وكاز و خيان وتعالى كل لكن عندي او امتي رب فرع اصله او حرب اي كبليسه او ادله ادله شوهه خيان سمين كره وكا شيطان بمثل جعانت فوق دغو وحوار كان لكن عندي ك الى با قفولين سبحانه وتعالى او ترى هو ما قال امر كارد وانا weli ga qoolan aan diinta ilaay iyo weli ilaay ku faray faa rasuulka kufara wuxu rasuulka saneyo qabaan sanu rasuulka qabaan ma agweeli karo in aan garkana ka daayo oo ka ku iyo فهو قائدنا للجراس لكن هذا فى الغوان المغري وأنا قادمي إلهي فى السبحانه وتعالى ما صالح ليقان إلهي فى زينت ان فى الخدر وحق ورصم الله هذا فى الغوث ، إلهي فى قفلنا إلهي وحق السينة نور فى قلبك وقالوا المؤمنين وحيفة سمعنا وعلى كهى هدى له رسولك سمعنا إلهي waan ma kalee awr kaaga iyo aayad kaaga waa bacna waan yeelay awrka waan qabna rabbig ufraanaka ilaahi waanta fiilayna dhaaftaan wixii naga dacbaynaan baan oo kull baynaan xataa oo ilaaw naga dha nagaa nagaa nagaa nagaa nagaa nagaa nagaa nagaa nagaa nagaa nagaa nagaa nagaa nagaa nagaa nagaa nagaa nagaa nagaa nagaa nagaa nagaa nagaa nagaa مركعه عادة ما شغله وي اا وين تخفوه دي يحاسبكم بالله لا يكلف الله الا القادر كما كلف نفس نق الى وسعها او دميه الى سبحانه وتعالى دين في صنع واسمر وعين الاولين الى الا يكون واجبين سو هذا سبع شيطان قدر ي النفسي والنفسه كراي ومشي سو هويه شرع هي وحي نضر لكن دين انا واحد اسمر كل اللي متوفرين احق الدين الى الله الحنا لا ما يجعل الله عليك ويجعل عليكم في الديني من حرم لا يقلب الله نصلا إلا وصعها لها النفط وحيلا لما قتل وحي كسبتها لأجل كيره وعليه وحضو الشياله هو الدم اللي هو قريه ما قتل وحي كسبتها خيره ضد شقائشة الدوكة وعجل إله ودواني عليهم ما ربنا لا تؤاخدنا إلهي سبحانه وتعالى بره وصعدها. الرسول كان يحديث عن إمامه صحيح سقوري مركزه حل الكعبة إلهي وحول النعم وانير ربنا ربنا لا تأخيناها الناقة وإنما سنها هدا إلا ووحد ما فرقها هدا إلا هو جثة لا هيها الناقة وإن حواطنا هدا جفنها عرف الجفن في عيانه الجفن إلهي وحدنا قوانين إلهي سبحانه وتعالى لولا من نظقه ما قبته ربنا ربنا رب ولا تحمل حسرين عينا دوش كان عملته وصابو صار طيب قال لي اني انقنع قوي ان انا غنغوري امادي غوري دينته هو اسبهه وتوكن كويس ديلو فتو الى باريكم وان جبتن فرت الانفرص عدت روح الدبا وين هذا هذيك التفاوض الاكبر ماي فعدي جاس جارت وين ماشي على قد كثير قاعده الجاس قال على وا حكيم بس كويس انت وين سافرتو سؤاليه ما وحساس والقرابة كل ولا قراص إسلام بعه مرك إلهي وعند وعث لين دينك كما حملته على الذين من قرابة وحنا أولك إله ونسارك صل وص وصار تكوين نجوره ربنا ربنا ولا تحملنا هنوحن بال وحنوجوا الجبل مع الطاقة صلنا به وحنا أولك إله ونسارك إلهي كل وحير وانقيع ربك وأعطعنا إله النعمة لنا إله الدين سنردك بخير عنك سواء الدين wa arhamna annaw naharis anta aaduq mooyana oo haafay naas kanagii weeliga nagii baaqay keen dheerey baaqay ilaayo saas noos nooyoo fansorna nooga heeri caalqo ninka fi ilaayo madan waleri noo taa oo aadagu aad ee naasir noosay nooga heele gaaladu mar walba way naga tilbeeyay inoo way naga ridbayeen waxa ay staamba mar أن سبعينك الرأوان كذلك كان كان ينامه يرسوه أقول رأى الله يسالك رأى كذلك فانصرنا على طوام الكافرين وعياتك اللواء على فضل البدوليين إنه وحا بسم الله الرحمن الرحيم قالت اللامنين الله لا إراه إلا هو الحي القيوم العنزان هيضنا فضل البغان أيه لا يلك وحكم نرى وإنه يسرى في البقرة قصة مرئون ورسوله صلى الله عليه وسلم وحديدك صحيحة فيه لي الزهراءين لا صلاة سعة وهي عجرا نو منطقة يوم اليمن يعني إذا ضرور مرستو صحيح قوله القرآن كوضع القرآن في كلامه يو كدم ديره ما له هو إلهي لا سماه وتعالى سورة البقرة قرنا يو الله وإلهي نعوذ بالله إله الحق الواعب والمجل إلا هو المهيء على الحي والقيوم وكان إلهي سبحانه وتعالى حيجا وكان مخلوقا وتعالى المعامل القادم هذه المعلم وكان سلحانيه حتى الواقع الانسان صامرين عيادة الانسان صامر ريما كان صامر وإلهكم إلههم واحد وآيات الرسول صلى الله عليه وسلم وحكو جرى مرع إلهي ايوه هذين اللي بريوه وأجيبه هذين اللي هو الحديثة وصحيحه وصنة كولوالة صحيح لكن مرنا وإلهكم إلههم وإله واحد ايوه عيادة مرنا آية الكرسية ايوه لا لا لا لا أصبح الرسول الله إله إلا إله إلا حقه واعب المجرد إلا هو بوين الحي القيوم نزل وسود الجي حريكة تشهد أنه إله الكتاب بالحق الحالة ويا كتاب كان حقه واحد الشيغي يواعه كورا الدمبان وصدقه قوة رماني ووحاقه مصدقا حاله يا كتاب قمت رماني لما بين يديه كتبت إساء كل إساء والضم ما لحنا هو مهامل وإساء يصوله وصدره يا أنا كتاب كان لم أقل وأنزل إليه مسوده التوراة يوينجي رواه الكتاب دلار الكتاب إسحاق فتحه تاهن إليه مسوده من قبل كتاب كن كتاب كن كور فيب إليه مسوده توراة يينجي هودا حارويا كتاب كن أي إليه مسوده للناس دات للناس وأنزل الفرقان كتاب كن ما عرضها وهي حق يبعدهن كرسارو أما عام بيكال لقانا هو قطبت الله هو فرقان بين الحق والبادر والحال والحلام والحسنة وسجاء بيكرسا لهم إِنَّ الَّذِينَ كُوْءَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ آيات كإِلَهِ يَصَاوَ عُكَرْ عَبَيْنَهِ كُوْكُوْفِهِ اللهم علام الشديد بإليهم علام والله إله عزيز وأمير أن لقاعد كانينه غالبه وانتقامه على بوستهوه روح عاصيه إله سبحانه وت إن الله إلهي لا يخفى مقرسون عليه دشيسة شيء كجمقرسون في العرض ولا في السماين كجمقرسونه وإلهي كجمقرسون ملك سماوات تدوضها تدوضها نرلقها كان أبوة سيئة كأوك الرئيس إلهي تسيوه إلى واحد مخلوق يقول له كان دمانا إيهي كان دلانا إيهي كم بكيه كان, كان عاشناك قبيه كان هنون سنيه كان بألي سنيه كيسة يريه كي كيسة وينه كان عدحاب كايه برق بنا أن كراي يبغى هو عقود حجيه إلهي سبحانه وتعالى بس كسيبه أركية بس كسيبه مغرية بس كسيبه جايم هو إلهي قال لي يصور عد كوي يصوركم إنم كصوري في الأرحام فعندكوا ينيم يصور كحد عبلاه الله والقوة هذا الملوذ هاي هذا العبد هاي هذا الجاونت هاي هذا دير هاي هذا عكس هاي هذا بونت هاي هذا صندير هاي هذا صن جاونت هاي هذا الكوسي كوي يسافر كصوره الله سبحانه عقابكم وصولة في العرحام فهم وليه ذا كيف يشعر صوت ضون الله يبين صوريه صورك لا اله إله حق الوقع ولا مجرد إلا هو يا صدائي يا رئيساء الكريم سامرك واحدة للوقع ولك علو حضار المياجس مخلوق ونساء صوري صوري مراعيق تأيين واحد ستاء صورك وليه شيئ لا اله إله إلا هو العزيز الحكيم، وكسفات أذكره عيد اله إله سبحانه وتعالى غرب. واملتك ان لقاء المغنون سوى غارب كهوى الحاكم واملتك ان نجلسينه رح ان اقاب مضان المعقاب الهي سوفانه والدعاء رح ان اقبال كتابه وحوله النشيح ابوهات مدقاء الهي هو الهي الذي انزل السودجي عليك الله على الكتاب الهي وكتاب كبسودجي من هو حكمه كتابكا ايات محكمه ايات معنه زيك الصواد هما واحد سوى حاله وواد الصومه في ده يسجدون يسواد هما أمر كات وواد نية كات وواد محكمة هن آيات كم هم الكتاب وكتاب فهويدي وأصل كيوح سا واحد بالله اليوم لآخر واحد يسوي علمه حجبوا ووو صلك الصومه واحد كلو فرع آيات يقول الأصل هو يقول الأمر بلوحي وحيث السؤال كاريه يقول الأمر بلوحي و أخرى كتابه كمية متشاريهات وقرار السؤال ومعنى سادة آيات كار واضحه واضحه ما هو ذلك البلن قد تاني منها يوم وإلهي بصال وقلتها وقلتها لقريره وحوى وصدناه وكانوا والإسلام كانوا وقلواه وضعه وضعه وعلى قائفته كل يساء إلهي الشيء سبحانه وتعالى كتاب في أساس السيوجي له مدن عنه في عليه يبقى أنه هو واضح ويساء الله يتصرعيه ويساء الله يتكره يديه ويقعيه ويساء عدله قائفة ضحيدة المتساكلة ويساء عده أرشوي ويساء صلى الله تحر بشي كتابكو رواصوه يسجد راهو عياله ومحكماته وابدحاله ومدسو التجارة ساء إلهي يغطر قاستانا إنه اللي يحييوه هو نوال اللي ينكرهو والروحة في النطوم قاستاء إلهي من رشعه سبحانه وتعالى وفيروه كرم همو الكتابي وأخره هم لها إلى كتابكا إلهي كتابكو جزة مليولة محامن في شريهات اوه يتسبهول فأمال لدينا كوي في قلوبهم ذيقهم كوي قل اي كذلت الى حشب فيصل العنى وإلى ما تشابها منه كتاب تكيستي متشابه هذا الى ما اليوم من حيث تقول لي اقتغاء الفتنة ايو في النوم اي اقتغاء الفتنة ايو والرهالي وابتغاء التأويل هي والرهالي اي وما يعلمه هو التأويله الله الى اي كان عكسه عقمر مكر روحه ورسله إلهي كل شيء واسقق قارئي لا ونقاري سباليون هاي ولاي كفوا جام هاي وقال بجيس مال برا العاد مهاي نطرق ننظر الله رسله وكذب الحذير يوم بارس الزكوري مكر أعطان قوات متشرعة الراعي فوراي كل الذين استمر الله بيهن تحت الروح برسوله حذير عايش أيوريند صحيح واقول إلهي شياو كتابك سكش عليه اسكري العاريه كذب توناد متشرعة فيس ولا مرة حفر عود بعدين الكتاب كان كروين، العلم أولين إلهي سبحانه وتعالى هو جسَّس رغينا كدة أو بكر ذي الآخرة ما لم أعمله على صدق مركب ومرجع سام كثيرة تفسير كثر كشري وأبا أيه وحي أي عرب تقولني وأي سماين تقولني يوم قلت في كتابي له ما علم ركية عيني يا سماي هرينا هذا كتابك إلهي له أنا علم فاقفذ مركه هلكا سو ا ابي دعوي عمر رضي الله عنه اشونا قديه وكا بكسن الان ورا كجي لكن وان كان صحيح عمر رضي الله عنه قديه ومركه هلكا ملي وعبن عرفنا الفاكهة فاشيه تاضه فما الأب مركه سو يمن متكلف من المتكلم روحه ده تا این تن جای عبد الله گرهن داغی الى كل روح له واجبك دوازهير او زيتون او کل واهب او لكن روح انسان قروه عينه وحا وي وييي مرگاه دا خويري مخابش كانسان حد گران ويدو تاس ايي مرګو ني گران ويدو halka sa lugu daaya wal yahiba garan كان في وكا ان الطيور الحين ولا هذا صورة تفسير قوية ومقدمة في قصة تفسير شيء على يضرب وكو هذا وعكوف السلم بيتدبح البقرة عايشوي شو أنت بفهم؟ هل كسر روح النعمان بالله النباه وهو نشر إعمار صورة العرب عاد كجشتوها ده حياة هذا قلبي يوجه تابو أخنا يوم يي وقبل قوم هل كاسو الله روحه عيائة في الهي بالروح الضشة كثاري والضب الضشة كثاري والقبل الضشة كثاري والجمعة الضشة كثاري وزازوا أولي يتني سبحانه وتعالى فمن الي سيطالين زيقون فياتم منه بتغاء الكثير من حيث يرها الرعيان متشابه إلهي ومسببتها وقليلها الرعب اتقاء السبب فيه وابتقاء التأويل وما يعلم التأويله موظر فسيح تفسير فيه إلا الله موين إلهي كل إبه اللي هذا عداف الله منه وكراداته وانفسيره ياه هو بنته وإلهي كل إبه يقانيوه سمحنا إلهي كل إبهنا وحيده وحروصاته وكالمقدعه وحره سحونة. معناها صحيحة وحوي إيه يبتدع الله قدب ونحق لقوحة فينا اللي وحره السخونة اللي وحره السخونة وحره السخونة هو علم وقوحة بدايستيه فلماذا وإلهي دي دينت فانسيهو آآآآآآآ� وغيلة الحكمة في أن حال سمري الله في العلم هو علمي كل شيء يستطيع الفهمي وإله العلم يفهن ويستطيع يقولون وحي هذا يعني يقول كتاب إن كل من عند ربنا المتشابه يمحكم كبه إله يبقى سيد إيساس أنا كل رمى يصنعي مرة رأى أنه يقولون إيساسا أن عمر عنه آخرتها صحيحة يعني تقولون كل كذو صحيح فما الأب يا الخطاب لا تكسر رب الله له في ما جرى ماي نحن سوق اللي تروحنا قرين ثان سعيد ما جرى يا عبد الوسعي نوع عيسى ما جرى جنسه والله جرى والداقف لكن واجت كمردي كرم والراسخون في العلم كوا علم دلوي كعبد آيات متشابهة الراعي وكاسر من العزيز ومد إلهي سبحانه علم الغش والملس ليه تنين وقلبه بيني ويرد إلى البيح خير وتطول في الدين مجلسهم فاسخ ما فكما يربو برت ما كسروا أرضي وإلهنا قلبه وجب إنه وكاز غاية كله نرد بدر الله عزيز وضد شكس عليا هي الروحية وكائي يقولون عمن النبي كل من عند ربنا ساسير لسكون تدايم لما أن كتابك إلهي عزيز وقيم وأنا رويتنه لما أن تقيكم كيزم شعيب وما يذكره إلا بالبصام مقر توه عليه سبحانه وساتو وأنتم خلا رحيلاء عقل الشيم وعلم الشيم ولا يمسكوا شيو طلب ديس أو حقق وافدي أم بصاع جثوا كي كأو كذنر دنم جارين نذكر وفن يسمون كتاب الديانة خوفا سليمان أحقان رهين مرات كر ربنا لا تزق ربنا حسقين توي سنة بحام بالي ربنا أرد رب لا تزق هاللي حين قلوبنا قلب جن جحدها كل حين بعد إله لي تعنتضهم سكدر وهب لنا من الذين كرامة إلى يؤكثر مجلسنا حريص إلى نوي بن حريص أن كان حقك حق كل جن إنك أنت الوهاب بعث رسولنا صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب صدق قلبي على الدين يبين جريم إلى وقلب هي الدين ترى كسب قلب إلى الله خيره يا رسولك ونبيك صلى الله عليه وسلم يا مقلب يا مسرف القلوب صدق قلبي على طاعت إلى قلب له خيره قلب للتعارف كسب فاكي لو يديني ويقول لي رف روض إلهي بكل جلاله يصرفها كيف يشاء هاد بقبه ينجر من إلهي الحال باكبغينه اللي حرون وسيوده عيسانه ففرينه اللي قررينه انهم اللي حانه ايوه الشيخ بان ايوه عارم بان ايوه كلاب وكاسه وانكبت بوقتي قال الله اللي حانه إلهي بارروح اللي حيسانه والتعال ربنا الله تذوق <تصفيق> روبنا بعد هذة بيتنا وهب لنا من الدنيا إلهي وقلبي لنك حقه كل يحمي بعد هديتها وهب لنا من لدنك رحمه أنت تهضر ربنا وإنك انك الجامع الناس الى غاده صور ورنا ي سوف ليوم ما انتحت ليوم في يوم لا ريه فيه ما ان كان شكل عين ما والله السوء من ان قيامهم شكل كوجرو في وجلو او ليمى يدك الله ما لا يخلف الميعاد الى ايبلن كيسا ما كبخه ويهو ما لا واي وبلن قال وامن اي ان الذين كفروا لن تغني عنهم موارد ان الذين كفروا وقالوا لن تغني عنهم حقوا اموارهم ولا اولادهم من الله عات الى الشيع الى حجي سيعاله في حركه المال فقد الكسيو واتخذوا الكسيو عروه فقد الكس كان منهم وحبكو ترميان قبره اقافه كائن مايان حوله الى ضروره الى طريق كي الى اطاعتي سي خير كي في عونه فاعرين كنتم عموار ولا اولادنا لا شيء وورايهم وقود النار قوات وحابل النار توالي وكفارته دبقالو نارته لو كداب بعريس فرعون كحال عريس كحال عريس فرعون قالوا ملك سود يغلب حال يسيء ذاب يسيء عريس وحاول وجب جلتي وفرعون هو يقود عياق قلب ذاب منهم كذاب بعريس فرعون حالتهم كحالة فرعون واللي بينا من قبل هي كفرعون كوري نتفرعون كوري سويليش سبحانه وتعالى هو هو جهل كوري كيف ذبو في رعام يكو يكون ريب وجبين بعياتنا فأخذهم الله غلاه لقته بذنوب ثابذنوب إله سبحانه وتعالى الدالمة إن الله ليس بظلام إلى عبي روح عقاب يدور آخره ورب الدنيا إله سبحانه وتعالى عاشم. والله شديد العقاب إلهي وعقاب في قيادته رعاصي الشعر البوق بتاو قلوا حتى إلى الذين كفروا قل كفرت ستغلبون وتحشرون اسيوويني سي استغبريه الترابيه وقع واحد دونيتان صنايي رام كدبا ولا انثات كاندون ستورلون الفيلين كات كالعدوكن ووتحشرون الى الجنودان نار لينجينيه اسكبري او فانفان او وحان ناهي او ساناهي دح وحينما نجينا كاينه قودو وان الله سكل وتحشرون بعدنا وحال لينجينيه الا اذا كسرون جهنم قد كان وضحها هذا قد قالت لك بين ايام من طعائكم الهي سمحوا وتوحوا الغر يو دبك ولا جن ان لغاكاني في ساعتين لو كوصل التقى تو بدر هي في ضمانت كر التقى الله كو صوت واي كل من سياسن قايد تقاتل في شيء زي ايبي دين دي ترى طينه كوريا شو واخرى من كان كافره وقال قال كانوا وقاح كفرين أي عياك كفرت كفر كفر يرونهم وحيو أركانه ومسلمين تي نتلاهم لمن لا قدر خيال عين واش عراك ترى إلى إلى سبحانه وتعالى وقاعد يتبغ سي ليقضى عمر كان قرأ وقرأ وقرأ وأويري فيريكم في الله في عينكم قايم وياقليلكم في عين ليقضى الله عمر كان فرد نتلاهم خيال عين والله إله يؤيد وحجيا بنصر نصر يس ودك حجامه يشاور ققوم ذلك هذا سوقا بدمه كويرى تصعب قريه 12 كا ادكا كوي كونكا كادكا marka taas waa ayad lagu garto ilahay cid dowlad jiree guyeeshay way weliq walaga qalin noqono iyo ku ilahay insha Allah yansurkumullahu fa ra galibal allah aduun ilahay ko heliyo oo wax loo heeri adla timaado laga مع أسير يمرح وقوي ويقودها إسلامك مد جبيه وحنا هين أما الجب كويمسو قال إياه قاموا هذا وحي قصة نجيب مع أسير إسلام تجيء يسوق عبيراتان ده هذا وحي لا إسلام وشاعر لو قرتو صدق بقارية صدق يا توان أما أفر يتوغبنا شان يا توان إياه كم با إسكوه جميل مركز واحد للدريه وحلا قرسيه وح القرار خلقت فري لغد غي أو با با إنه مرسلوه الى الوجر دما ع دوله دي ان قايمو قتكان اس لكم عيطن في 2020 كرووب بعادن كسلنت هاي قا قربتان الى ان نسجيس يعند لوجره ان مرول با قتكان ايتو هرتا قتا هو اسكو ينادنا وي دغالي في اتم تقاتن في سليل النبي الله دينتي سييو بير حق ان يدري اسو انو سريي الى يدت شيطان كفروا وقاتيل في سي سجيل طابو شيطان كان و أخرى كافرة يرونه مثلين متره مصرينتو و حي أركان أنا يتجاوضوا لو الله كوديين هاي الحين سوى إلهي الشري عداوه له يريب و الأركضة إشعرك في هذا لو الله كوديين لو الله نواء كبضنا يمريبون قاد بأي ربنا لله كده بطول يكون ده انتهاد من الله والله إلهي إليه يدفه و جير بنسره ما يشاره إن في ذلك العبرة تنبع قصرا قد قصاء أكرا بالنائي وإلهي كوه بالنائي وفي حتى على سوق غطي العبرة تنضى قصغا يقول الابصار ذكا وصحيبها علمها عقلك وقرشرة الهي سبحانه وتعالى وحاق قصغا عبروه اي فوق قبتان الهي سبحانه وتعالى عده والنجر اينا اللي الكانين ويتعالى حردوا ان ينسكم الله وفلا غريب الله وإن يخذلكم فمن ذلك ينصره بجينا وقال الوقر هي للناس يا وقل هي النصر يا شيطان حبه الشهوات وحي النصر دعاشا هي, هي من المنسائي وحاسة من المنسائي الضمان والبنين عرورة ضف الوقت والقناطير فارغة المقندرة انت الذهب يدور هي فارغة غروريانة ووكب بانجير بستلان وملك بيضات جعيهم بالي سبحانه وتعالى قناديل المقندرة مالك الأنورية من الذهب والفضة والخيلك فارضاء المصومة والعالمين فارضاء ملكيانة انت سو على غير سجراء ملب وان عام جيري ياري يالا بالوخي ذلك انت صادم كل الصده خوان عجور قنوات المقنطر ده كيبقى يتبدى كلهم دي ما طعوا الحياه بنفس وحقلو ييهن ماي وايام بواهو ليدون شرفو خديقه ساي انا غشغ كيل لوغو بدي ادويه الى هي ابو ركي او مال بدم ايا وضحايا مر ملي نارك لا يا الله هو لا يا حبيبك الجواز كل واحد صل مصاعل حياته اليوم أيه عليه سبحانه وتعالى والله الاية عنده اكتساف وصلنا غاي ما لنا نغذو ونستو وها نفتي إنه يشهدان ينافق الحين وها كومش قولين وها كل اللي هنا نرش آخر يعبد هذه الجنة دي وكا لي وك حوينها ضربت قوة حر عنتها تضغط مرا انتهى فت فارك يدوها بيرع ضربا حال و الله ورسوله تنحل كيل وحا شيطانك يوسيدن قحينن ايدين كلو سينن ايو الله سبحانه وتعالى جنبه يا اخره وحا الهه تيسا يان نجينا الناس يلقو غشواتي وحا والقناتين المقندرة لدار قاعدتها مقنطره من دار الواتساب والخيل والخيال مستوات ولا نعاني منوري لا صدع ذلك مصارع الحياه الدنيا ووحا سودن ونرشه دنك متاعيدي وي وا على قوم مقضوا اسك باباو هيا اما والله بنت وسن المراق والله اعلم